ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَذَلِكُمْ أَدْنَى أَن تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه بني امريا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَى حَاسِنَةً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِ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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ مِن مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّن قَلٍّ منه أَوْ كَثِيرٍ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا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 للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء أم فقتنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلهن النصف ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 لكم نفعه فريضه من الله ان الله كان علي من حكيما ولكم النصف ما ترك ازواجكم الا من يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك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 يُدخِلُهُنَّ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا عليهم أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فإن شهدوا فامسكوا في البنوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ السَّاعَةُ إِلَّا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَعَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ولا تعظمن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتم فعسى ان تكرهوا شيئا فَإِن سَأَنْتَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما انكح اباكم من النساء الا ما قد سنسف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 اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلال ابناءكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سنف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ادانكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين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 ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طونا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله عالم بايمانكم بعضكم من بعض فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَءَاتُوا۟ ٱلْأَجُورَ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَٰنٍ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 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّاوِيَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا إِذَا أَنْ يُوَلِّ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أن, إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا هُن عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ وسيب من ما اكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا وليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم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 وَالصَّانِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان الله كان عليًا كبيرًا وان صفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها وحكمًا من أهلها إن يريد إصلاحًا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياءا للناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساا قرين وَمَا دَعَوۡنَ عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡءَاخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِنۡ لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمًا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 الْمَؤِذِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَا تُسَوَّى بَيْنُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا إِلَّا سُكَرا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَوَضَّؤُوا وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ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 مِنَ الَّذِينَ يَهْدُونَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لِيُم بَأَلْسِنَةٍ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن ولكن عنهم الله بكفر فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدق لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوههم فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفولا إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا ان يحسدونا الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا الابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم من كن عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عن وكفى بجهن مسعرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلدا بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول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 يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولا كاللذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في انفسهم قولا بني غوم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن انك لم تكن بينكم وبينه موده كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما وَنُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لنا, لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين كفروا يقاتلون في سبين الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا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 اينما تكون يدرفكم الموت ولن كنتم في بروج مشيدا وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها اولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ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 فِقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا والله اشد باسا واشد انتقاما من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مطيقا وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللهم لا اله الا انت لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه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 لا تقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم اصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ تَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّو كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنْقَلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّدِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اي ون ولا تقولون لمن القى اليكم السلام ولا تقولون لمن انقى اليكم السلام لست مؤمنا تتبعون عرض الحياه الدنيا تتبعون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيرا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَرْفَعَةً وَرَحْمًا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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يقومون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 مَن يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ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 وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْمَحْ لَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرَفَّنُونَ عَنِ اسْمَاحِكُمْ وَأَمْتَعْتكُمْ فَيَمِينُونَ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدًا ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عادل للكافرين عذابا مهي وَقُومُوا لِلصَّلَاةِ فَذَكُرُوا اللَّهَ خَانِعِينَ وَقِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فَكُنُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ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 دنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكلا ومن يعمل shun ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا بإثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بتمنا واثما مدينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك تطوعا امل رضا الله فسنؤتي اجرا عظيما ومن يشاطق رسونا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر شَرَاكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثِمًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا خِذًا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَثَّ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله تَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَالْمَنُونُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَا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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ نَيَعْمَلُ الشَّرَّ أَن يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنُّ النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ والمستضعفين من الوندان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما لِيَ حَبَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ نَسْتُم فَلَا تَمِينُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَلْمَعْلَقٍ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَى انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزئ بها وَيُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَ بِذِ ذِين بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ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 شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنَّ تَبْدِ غَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ إِن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم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 وَرَفَعْنَا فَلْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُم وَقُلْنَا لَهُم لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فبما نقضهم ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 عيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقدنه عنه واكله اموال الناس بالباطل واعددنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا الاسباط والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود ذبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 إلا طريق جهنم ما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه القال الى مريم وروح منه فآمن بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم انما الله اله واحد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 يَسْتَنكِفُ عَنِ إِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 فَصَنُوهُ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ اثْنُ حَظٍّ مِنْ أَنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ